مذيقيهم يا كتايبا الاحرار وارفض العيش في ثياب العاري اشعل ان رفيق كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مذيقيهم يا كتايبا الاحرار وارفض العيش في ثياب العاري اشعل ان رفيق كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار وانفض عن كل قيد وقوم كتقود جمعنا للثار ضيع عنك كل قيد وقوم بسعود جمعنا للثار في سميك في عمك يا رب وفجرا وينادي وينادي وينادي متى يفاكو ساري وينادي متى يفاكو ساري, ساري مزيقهم يا كتائب الاحرار وارفض العيش في ثياب العار اشعل النار في كيان دخيل ليس يحمد ديار مثل النار والمحا وعث فيها دخيل تتنادى من لا يقيل عثاري والمحارب عث فيها دخيل تتنادى من لا يقيل عثاري أصفى الصمت واستبات ظلام وتنادى لا يتوقى الانتظار وتمادى وطال انتظاره وتماد مسيقهم يا كتايب الاحرار وارفض العيش في ثياب العار اشعيل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار طفح الكل واستفاد بشوم وتمادت عصابه الاشرار طفح الكل واستفاد بشوم وتمادت عصابه الاشرار يسعون لما والكذيب يتباهى, يتباهى يتباهى بالنبي والأطفال يتباهى بالنبي والأطفال اسقيهم يا كتائب الأحرار وفضل عيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمد ديار مثل النار خاطبيه في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار خاصتك في كل مجلس أمن وسنان ومتاهى أسرار أنا غضرا يهودي ما زال رمزا لجبان لجبال المقامر الغدار لجبال المقامر المكثر مسقيها كتائب الاحرار وفي ظل عشى في ثياب العار اشعل النار في كيان الدخيل ليس نحمي الديار مثل الماء وارفع رايه الجهاد وقول قد علت همتي وعيل اصطبار والصعيره رايه الجهاد وقول قد علت همتي وعيل اصطبار فما ان تقود جيوعا تتحدى تتحدى, تتحدى تتحدى العدو في اسغاي تتحدى العدو في اسرار مزقيهم يا كتائب الاحرار والفضل عاش في ثياب العار اشعن رفيقيان دخيل ليس يحمي الديار مثل المارق علمتنا الايام ان تنادي للمنايا يدير خير حواره عما كنا الأيام أن التنادي لزلايا يدير خير حواره وحديث لسن من غير فعل يلبس الخنعين يلبس الخنعين ثوب الصغاري يلبس الخنعين ثوب الصغاري, الصغاري مسقهم يا كتائب الأحرار وارفوض العيش في ذياب العاري أشعر النار في كيان دخيل ليس للمنايا يرحم الديار مثل النار يسولف ولم من كل بيت وتشيع الفلوب بالانوار يسولف ولم من كل بيت وتشيع الفلوب بالانوار صفاهم بخير سلاح بجهاد بجهاد يتقح بالكفار بجهاد يتقح بالكفار مذيقهم يا كتائب الاحرار والفضل عاش في ثياب العار اشعل النار في كيان دخيل ليس يحمد ديارا مثل النار مذيقهم يا كتائب الاحرار والفضل عاش في ثياب العار اشعل النار في كيان دخيل ليس يحمد ديارا مثل النار